بسم الله الرحمن الرحيم يا ja, المدثر قم ja, وربك فكبر وثيابك فطهر ja, ja, ولا ja, ja, ولربك فاصبر ja, نقر 119. غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم 112. وبنين ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد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 يحري يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصله سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب ما ملائكته وما جعلنا عدتهم وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن, ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانهم ولا, يرتاب ولا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 تقدم او يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتسألون في جنات يتساءلون علي مجرمين ما سلككم في سفر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكن يكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتسامن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 حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعه الشافعين فما لهم عن التذكره معرضين كانهم حمر مستنفرت فرت من قسوره بل يريد كل من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 ان شاء الله هو اهل التقوى واهل المغفره